قلت Waarbij we kunnen beginnen is het Voilà. كُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ولا انتم ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلوا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم على وفي <تصفيق> الوالدين إحسانا Wauw, oh, no. ورصاكم به لعلكم تعقلون به لعلكم تعقلون لا نكلف نفسا إلا وصعها ذالكم وصاكم به لعلكم تذكرون وعلى 119. فتفرق بكم عن سبيله 110. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ما اثنا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء, وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا Whoa! أن <تصفيق> تكون What you صدا دفعها A uh, about the oh الذين <تصفيق> الدكتور Amen. Um. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحي قل إنني <تصفيق> أغفر وما كان من المشركين 110. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم وإلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي لفضيله